الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل رمه صديقة كان يأكلان الطعام قوله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول أما المسيح فمن العلماء من قال أطلق عليه مسيح لأنه قد أطفيت عليه مسحة جمال ومن العلماء من قال أطلق عليه المسيح إذ هو اسم سماه الله به الله به اعلم فالأمر فيه توقيفي قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم فالذي سماه المسيح هو الله سبحانه وتعالى أما القول الثالث وهو قول من قال إنه أطلق عليه المسيح لأن قدمه كانت ممسوحة الباطن قول ضعيف تالف معنا ممسوحة الباطن كما يسميه الناس في زماننا من عنده فلاد فوت وهذا قول باطل لان الله قال في شانه وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين فاولى الاقوال في ذلك قول من قال اطلق عليه المسيح إذ هو اسم سماه الله به ولا تعقيب لنا على ذلك أما الدجال فوضلق عليه المسيح لكونه ممسوح العين اليمنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنب طافية ومن الناس من يقول في الدجال المسيح بالخاء وهذا قول لا اعلم له سندا ولا سلف انما الدجال اسمه المسيح الدجال المسيح الدجال ايضا ومن العلماء من قال اطلق عليه المسيح لكونه ممسوح العين اليمنى كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال أطلق عليه المسيح لأنه يمسح الأرض أن يجوبها وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يجوب الأرض ويطؤها إلا مكة والمدينة قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قالت من قبله الرسل هنا قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول وفي آية أخرى قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فوصف بالعبودية في موطن وبالرسالة في موطن آخر وبالعبودية في قوله أيضا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فهو عبد نبي رسول صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وكذلك أطلق عليه روح الله كما في جملة أحاديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول هذا شأنه ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاث إنما هو عبد أنعم الله عليه وجعله مثلا لبني إسرائيل في كونه خلق من غير أب قال تعالى قد خلت من قبله الرسل أما خلت أي مضت ومنه قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فخلت معناها مضت ومنه أيضا قول الولد العاق لابويه أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهم يستغيثان الله وإلك آمن قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي مضت الرسل من قبل فهو رسول كسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام قد ضرب الله سبحانه وتعالى عيسى مثلا فقال أو ضرب له مثلا فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال تعالى أمه صديقة وهذه أعلى المراتب التي وصلت إليها امرأة أعلى المراتب التي وصلت اليها امراه هي مرتبه الصديقيه ومريم عليه السلام في هذه المرتبه فليس من النساء امراه كانت نبيه ولا رسوله قال تعالى وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فليست هناك امرأة نبيه ولا رسول وهذا موطن من المواطن التي زلت فيها قدم أبي محمد ابن حزم يرحمه الله ويغفر الله له إذ بنى نبوة مريم على أن جبريل كلمها فبنى عليها ذلك أنها نبيه وكذلك أطرد القول في كل من كلمتهم الملائكة فوصف سارة بالنبوة ووصف أم موسى بالنبوة ووصف مريم بالنبوة وهو في هذا مرجوح الرأي بعيد عن جماهير العلماء بل بعيد عن قول الله تعالى وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليه فمن المسائل التي زلت فيها قدم ابي محمد بن حزم يرحمه الله ولا يخفى عليكم حاله فهو امام من ائمه المذهب الظاهري وللمذهب الظاهري ما له وعليه ما عليه فمن المسائل التي زلت فيها قدمه قوله ان مريم نبيه وان ساره عليه السلام نبيه وان ام موسى ايضا نبيه واستدل بقوله تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه اما الجمهور فحمل الوحي على الالهام اذ الله قال واوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون كذلك قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله بأن ربك أوحى لها قال تعالى وهم صديقة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة فاعلى مرتبة وصلت إليها امرأة مرتبة الصديقية قال تعالى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام قوله تعالى كان يأكلان الطعام له فائده وهذه الفائده أو هذه اللفظة وهذا المعنى إطفاؤه على الرسول عليه الصلاه والسلام وتكرر قال تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق فما الفائده من قوله تعالى كان ياكلان الطعام الفائده من ذلك الاشاره الى بشريته وعبوديته لله تبارك وتعالى فالذي ياكل الطعام يجوع والذي ياكل الطعام يمرض والذي ياكل الطعام يحتاج الى ان يتبول و الى ان يقضي حاجته و الى ان يعرق و الى ان يخرج منه ريح شأنه في ذلك شأن سائر البشر فمن كانت هذه صفاته فليس بالاله ليس في من يجوع وليس بإله من يذهب إلى حمام لقضاء حاجته وإلى خلاء لقضاء حاجته وليس بإله من يبول ومن يعرق ومن يمرض ومن يصاب بالصداع ليس بإله فهذا وجه الاستفادة من قوله تعالى كان يأكلان الطهار فورد على من قال إن عيسى إله ان مريم معه إله ردنا على هؤلاء الزاعمين بان الله ثالث ثلاثة رد عليهم بهذه الجزئية من الآية كان ياكلان الطعام ونحوه الرد على كل من اتخذ رسولا إلها قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلونا الطعام ويمشون في الأسواق فالذي يحاجج إذن الذي يحاجج النصارى أو غيرهم يحاججهم أصالة في الأصول في الأصول والفروع كذلك فإنا في الفروع والحمد لله على يقين لأننا مستسلمون لأمر الله سواء خفي علينا خفيت علينا العله من وراء الامر أم زارت وفي الاصول ولله الحمد على بينه من ربنا فحجتهم دوما ضاحده اعني الذين يقولون ان المسيح هو هو الله فاذا قيل انه هو الله فيقال لهم الم يكن ياكل الم يكن يشرب واذا كان ربا فكيف يصلب وإذا صلب فلما اكرم الصليب الذي صلب عليه هذا الرب اليس من حقه ان يمتهن ويداس ما دام الرب قد صلب عليه كنا ايرادات ترد على هؤلاء قال تعالى وام صديقة صديقه وصديق كثير الصدق وكثير التصديق وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان الرجل لا يزال يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديق ذلك بعد قوله عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا فمن الحديث يفهم أن الصديق والذي يصدق ويتحرى الصدق ويكثر من ذلك حتى يكتب عند الله صديقا، فهذا يحملنا على التقاء المعاريض إلا عند الضرورات، هذا يحملنا على لجوم الصدق والتقاء المعاريض إلا عند الضرورات، هم صديقة أي كثيرة التصديق. وكثيرة الصدق في حديثها تصديق لماذا؟ تصديق للكتب التي تقدمتها تصديق للتوراة ثم هي مصدقه لولدها في أنه عبد لله ورسول لله تبارك وتعالى كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الادله والاثباتات على عبوديه عيسى ثم انظر انى يؤفكون أي ثم انظر من اي وجه يصرفون عن الحق الى الباطل فنحن ندلل لهم على انه لله عبد على انه لله رسول على انى قادرون على خلقه بكلمه كن فكان ثم مع ذلك البيان كله ومع تلك الأدلة كلها ثم انظر أن يؤفكون أما كلمة أن فتقدم بيان القول فيها من أن كلمة أن التحرير في معناها أن معناها من أي وجه وقد فصل في أمر كلمة أن الطبري رحمه الله تعالى وجاءت بعض المباحث عند تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فكان البعض يفسر كلمه انا شئتم بمعنى كيف شئتم ولكن التحرير الذي ذهب اليه الطبري رحمه الله وغيره أن كلمة أنا شئتم أي من أي وجه شئتم قال ثم انظر أنا يؤفكون أي يصرفون فيؤفك معناها يصرف ومنه قول الله تعالى يؤفك عنه من أفك فيؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف يصرف عنه من صرف فقوله تعالى ثم منظر أن يفكون أي ثم منظر أن يصرفون من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل وقد بينا لهم الآيات وأوضحنا لهم الدلالات ثم قال تعالى قل الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الخطاب لرسول الله وللمؤمنين أيضا الذين يحاججون النصارى قل أي قل لأولئين النصارى الزاعمين أن المسيح هو الله أو أن المسيح هو ابن لله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم فهذه هي المقولة التي تقال للكفار دوما كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال تعالى ايضا إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فايات كثيرة جدا على هذا المنوال تذكر بان المعبودين من دون الله لا يملكون لانفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا قال تعالى والله هو السميع العليم اي هو الذي يسمع الدعاء هو العليم باقوال العباد وافعالهم ونواياهم ثم قال تعالى قل يا اهل الكتاب لا تضلوا في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب لا تضلوا في دينكم غير الحق من الذين عناهم الله بأهل الكتاب هنا من العلماء من قال إن أهل الكتاب في هذا الموطن على الخصوص المراد بهم النصارى وأنتم تعرفون وهذا من أصول التفسير وينبغي أن يدرج وتدلل عليه يدلل عليه بعشرات الأدلة بل يستطاع بإذن الله أن يدلل عليه بمئات الأدلة ان الاصطلاح الواحد من كتاب الله تتعدد معانيه وسبب ضلال من ضل وانحراف من انحرف انه ياتي في موطن او من اسباب الضلال ان الشخص ياتي في موطن فيلبس الكلمه معنى غير معناها اللائق بها في هذا الموطن لهذا عشرات الأدلة أو مئات الأدلة فتعرفون مثلا أن كلمة الإنسان أحيانا تطلق ويراد بها بنو آدم عموما أحيانا تطلق ويراد بها الإنسان الكافر أحيانا تطلق ويراد بها آدم خاصة عليه السلام مثال لذلك قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالانسان هنا هو ادم عليه السلام على راي الجمهور وهذا الحين من الدهر قالوا بين خلقه الى نفخ الروح فيه ثم قال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج اي اخلاق نبتليه فالانسان هنا ليس بادم فادم خلق من تراب اما الذين خلقوا من امشاج فهم بنو ادم هكذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالمقول لهم ناس والقيلون لهم ناس والذين جمعوا لهم ناس لكن هؤلاء غير أولئك فالمقول لهم هم المؤمنون والقائلون لهم هم المنافقون والذين جمعوا لهم هم الكفار فكلمة الناس ألبست ثلاث معاني في هذا المقام هكذا اصطلاحات كثيرة جدا في كتاب الله والذي نذكر به دوما اصطلاح كاصطلاح السيئة تطلق على الكفر احيانا قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها فترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم الى قوله اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود الا مع الكفر تطلق السيئات على الكبيره قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات واطلقت هنا على الكبيرة تطلق السيئات على الصغيرة قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر قال تعالى قل يا اهل الكتاب فكلمت اهل الكتاب هنا المراد بها النصارى احيانا كلمه اهل الكتاب تاتي يراد بها اليهود والنصارى واحيانا تاتي يراد بها اليهود فقط وحيانا تاتي ويراد بها النصارى فقط ما الذي يضبط لي المعنى الذي يضبطه هو السياق الذي وردت فيه الكلمة يا اهل الكتاب والكتاب هنا هو الإنجيل والذين يطلقون على النصارى مسيحيون يطلقون خاطئ لأن المسيحيون ما سماهم الله به إنما قال ربنا سبحانه ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي ارسلت به انا كان من اهل النار فسموه النبي نصراني قال تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق والغلو تجاوز الحد لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهم اليهود المعنى يا أهل الكتاب يا معشر النصارى لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل هم اليهود واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فنهى الله النصارى عن اتباع اليهود في الضلال الذي هم فيه وما وجه ضلال اليهود ضلال اليهود في شأن عيسى عليه السلام خاصة أنهم اتهموا مريم اتهاما بشعا عليه السلام ويالطهيرة الزكية زكية النفس زكية الدين وزكية الخلق هي البريئة العفيفة المتعففة عليه السلام اتهمها اليهود باتهام قبيح فنسبوها إلى الزنا وحاشاها من ذلك ونسجوا في ذلك قصصا طويلة ونسبوها إلى الزنا بيوسف النجار رجل كان في المحراب يخدم فيه فاتهماتها اليهود بذلك قال تعالى مبرئا ساحتها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فنهى ربنا سبحانه وتعالى النصارى عن الغلو في الدين فهم غالوا في الدين في اتجاه واليهود غالوا في اتجاه آخر النصارى غالوا في شأن عيسى فقالوا هو الله أو هو ابن لله أو هو ثالث وثلاث. واليهود غالوا فيه في الاتجاه المقابل فقالوا غالوا في الذنب والطعن فيه فقالوا إنه ولد زنا عياذا هذا بالله من ذلك أما المسلمون ولله الحمد فقالوا ما علمهم إياه ربهم قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم خلقه الله بكلمة كن فكان وروح منه هذا هو رأي أهل الإسلام وهو القول الحق اذ انه قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون فجاءت امه محمد وسط بين الغلاة في هذا الاتجاه والغلاة في الاتجاه الآخر وكما أن الله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب عن المغالاة في عيسى عليه السلام فقد نهينا نحن ايضا عن المغالاه في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي تبالغوا في إطرائي ومدحي والثناء علي حتى يخرج بكم صنيعكم عن حد الاعتدال إنما أنا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فعليكم بقولكم ولا يستهينكم الشيطان فعليكم بقولكم ولا يستهينكم الشيطان ولذا قد ذكرنا دوما بعبودية رسولنا محمد فنرى ذلك في سنايا اي الكتاب العزيز يقول الله عن نبينا محمد عليه الصلاه والسلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فوصفه بالعبوديه يقول تعالى فاوحي الى عبده ما أوحى فيصفه بالعبوديه وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا فوصفه ربي بالعبوديه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فوصفه الله بالعبودية في عدة آيات نبينا يوصف بالعبوديه حتى لا يخرج القوم إلى ما خرج إليه اهل الشرك فيصفون رسول الله بما ليس له ويعطونه حق الإله سبحانه وتعالى فمن ثم يشرك الذين يطلبون من رسول الله ما لا يطلب إلا من الله فالقيلون مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان ومدد يا فلان ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله وقعوا في الشرك والعياذ بالله بقيله ما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق بينا أن ربنا وان نبينا نهانا عن الغلو فيه عليه الصلاه والسلام وكذلك نهينا عن الغلو حتى في الامور المتقرب بها الى الله فلما قام فريق من الصحابه يسالون عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانهم تقالوها فقال احدهم في الحديث الذي لا يخفى عليكم اما انا فلا اتزوج النساء قال الاخر اما انا فاصوم الدار ولا افطر قال الثالث اما انا فلا اكل اللحم قال الرابع اما انا فاقوم الليل ولا انام فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم انتم الذين قلتم كذا وكذا اماني والله اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والرغب من عن سنتي فليس مني قال تعالى لا تغلو في دينكم غير الحق اضغالت الشيعة جدا في علي كما لا يخفى عليكم حتى جعله بعضهم إلها وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه لما بلغه في زمانه أن قوما من أهل, من اهل الضلال قالوا هذه المقالة دعا غلاما له يقال له قنبر فأمره أن يحفر يحفر حفرا وان يوقد فيها النيران ثم يعرضهم على النار ان تابوا عن قيلهم والا قذفوا فيها فكان احدهم اذا اوقف على النار يقول يشهد ان عليا هو الله لانه لا يعذب بالنار الا رب النار ويقذف في النار ميتا على الكفر عياذا بالله قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا أي كي يعرضهم على النار فالغلو مزموم دوما عياذا بالله من الغلو ومن التفريط قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وفي الآت الأخرى قل يا أهل الكتاب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 في طريقة التخاطب مع أهل الكتاب وليت طالب علم النبي يجمع لنا الآيات الواردة في مخاطبة أهل الكتاب كيف تكون في محاججتهم كيف تكون فخير خطاب خطاب استل من كتاب الله وخير محاورة ومجادلة محاورة ومجادلة استلت أصولها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وهم اليهود واضلوا كثيرا ضلوا وأضلوا غيرهم وأضلوا عن سواء السبيل أي وضلوا عن الطريق الوسط فكلمة السواء تطلق على الوسط ومنه قوله تعالى فاتطلع فرآه في سواء الجحيم فسواء الجحيم المراد بها وسط النار ومنه قول الشاعر في اطلاق السواء على الوسط يا ويح اصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد أي بعد المدفون في وسط القبر فالسواء الوسط قال تعالى وضلوا عن سواء السبيل اي عن الطريق الوسط المعتدل المقرب الى الله تبارك وتعالى الموصل اليه ثم قال تعالى لون الذين كفروا من بني اسرائيل اللعن الطرد والابعاد من رحمة الله وهذا إخبار من الله سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أي طردوا وابعدوا من رحمة الله فيه جواز لعن الكفار جملة جواز لعن الكفار على الإجمال ومنه ألا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ومنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبئهم وصالحهم مساجد فاللعن الإجمالي جائز وادلته كثيرة جدا أما النزاع ففي لعن المعين في لعن المعين اللعن على الإجمال جائز لأصحاب معتقدات زائغة ولأصحاب أفعال من الكبائر على الإجمال كما ورد في الحديث لعن الله النامص والمتنمص والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل فاللعن العام جائز لكن وقد قال النبي ايضا اللهم لعن رعلا وذكرانا وعصي عصه الله ورسوله لكن النزاع في لعن المعين قال فمن العلماء من قال لا يجوز لعن المعين واستدل له بان النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاه والسلام قال لن يفلح قوم شجوا نبيهم وفي بعض الروايات أنه دعا باللعن على من فعل ذلك فنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فنهي عن اللعن في هذا أما الذين استدلوا على لعن المعين فمن أدلتهم ما صححه عدد من العلماء يرحمهم الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد قد صح ذلك عدد أهل العلم منهم شيقنا مقبل رحمة الله عليه في كتابه الصح المسند مما ليس في الصحين وعدد كبير من العلماء فقالوا يجوز لعن المعين فالمسألة فيها الوجهان قد فصل قول في ذلك ابن العربي ونقل شيئا من التفصيل القرطبي في تفسيره قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل قال بعض العلماء فيه جواز لعن الكافر وإن كان أبوه صالحا وإن كان أبوه نبيا وذلك لأن إسرائيل نبي إسرائيل عليه السلام نبي كما لا يخفى عليكم الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وقال تعالى في كتابه الكريم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا في نبي وهو عليه السلام نبي الله يعقوب هو نبي كريم هو نبي كريم هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فإسرائيل نبي كريم ومع ذلك قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل فلعن الله الكفار منه قد تعالى في ذرية إبراهيم وإسحاق عليه السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام من بطى به عمله لم يسر به نسبه وقال كما قال الشاعر وما يغني الاصل من هاشم اذا كان الفرع من باهله قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود على لسان داود وداود من بني اسرائيل ايضا فداود الذي هو منهم لعنهم لعن الكفار من قبيلته لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وعيسى من ناحية الأم ينتهي نسبوه إلى أو يمتد نسبه إلى داود عليه السلام فمريم على ما ذكره كثير من اهل العلم منهم الحافظ بن كثير رحمه الله يمتد نسبها إلى داود فهي من سلالة داود عليه السلام فلعن الكفار من بني إسرائيل جاء على لسان نبيين كريمين من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم فليس في الكفر محاباه والنبي قال يا فاطمة اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا وأبو لهب عم رسول الله على رسولنا الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ذكر من كفار قريش بكنيته في كتاب الله في صورة ألا ويتبت يدا أبي لهب وتب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام فحق دوما ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسر به نسبه وقال تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها قد تقطعت قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لماذا هذا اللعن فينبغي أن نعرف أسبابه حتى نتقيه قال تعالى ذلك بما عصوا ذلك بما عصوا أي ذلك بسبب عصيانهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فليس فقط أمرهم قاصر على الأصيان والتمرد على أمر الله بل أيضا اعتداء على خلق الله عز وجل وتعد لحدود الله تبارك وتعالى فاللعن جاءهم هذين السببين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ومن عصيانهم ما ذكر في صورة البقرة والأرار وغيرها من السور من أنهم لما أمروا بدخول الباب سجدا شكرا لله على ما من عليهم أنعم خالفوا عن عمد وعن قصد ودخلوا يزحفون على أستهيهم عنادا وكبرا وتمردا على أمر الله وبدلوا فقيل لهم قولوا حط أي يا رب حط عنا خطايانا فبدلوا وقالوا حبة في شعره كلمة لا معنى لها إلا العناد وقال فريق منهم حمطه أي قمح تبديلا لأمر الله وتمردا على أمر الله عز وجل. قال تعالى: ذلك ذلك اللان ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا تفصيليا للاعتداء والعصيان كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فكانوا يرون الشخص على منكر ولا يتناهون عن هذا المنكر لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر وهذا إذا تم أي عدم التناهي استطال اهل الشر ونشروا شرهم وفسادهم فغرقت البلاد وعم الفساد. الامرون بالمعروف وأنهون عن المنكر هم المنقذون لهذه الأمة بإذن الله. الامرون بالمعروف وأنهون عن المنكر والصلوات في الخير هم سبب إنقاذ هذه الأمة وإلا لو تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر لحل الفساد وحل البلاء عيازا بالله من البلاء ولحلت اللعنات كذلك فعلى ذلك المسؤولون والذين ينشدون الإصلاح ويرغبون في الإصلاح عليهم أن يتفطنوا أن من أعظم أسباب الإصلاح التنهي عن المنكر التناهي عن المنكر للحديث السابق الحديث السابق ألا وهو مثل القيم على حدود الله والواقع فيها فالتناهي عن المنكر من أعظم أسباب النجاة والسلامة للبلاد وللعباد على السواء وإن لم تتناهي عن المنكر غزاك المنكر إلى بيته فإن كان أولاد الجيران يتعاطون المخدرات على سبيل المثال ولم تنههم انت عمهم فيه أو شكت المخدرات أن تدخل عليك بيتك وأن يتعاطاها ولدك ولكن إذا منعتهم حفظك الله في ولدك وحفظك الله تعالى في أهلك فحلت اللعنه على بني إسرائيل بسبب عدم التناهي عن المنكر قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون قد ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل من بني إسرائيل كان يرى صاحبه على منكر فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فلا يحل لك فلا ينتهي فلا يمنع هذا أن يكون من الغد اكيله وشريبه أي يراه على المنكر ثاني يوم ويأكل معه ويشرب ولا يهتشر المنكر الذي يرتكب فمن ذلك حلت عليهم اللعن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورواه عن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة ولده وله عن أبي عبيدة عدة طرق ولكن كلها تنصب على أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فالخبر لا يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كانت الآية في نفسها شاهدة لهذا القول مع بعض الضوابط من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاحيانا تضاعف أحاديث وردت في تفسير آيات ولكن الآية بنفسها قوية في الحجية بغض النظر عن الحديث الضعيف فعلى سبيل المثال حديث اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ذاك حديث ضعيف ضعيف الاسناد ولكن قوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين تعطي أو يعطي بعضها معنى هذا الحديث وكذلك على سبيل المثال آخر قوله تعالى في شأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ فهذه الآية تخذوا أحبرهم ورهبانهم أربابا من دون الله ورد في تفسيرها مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه عدي بن حاتم يقول يا رسول الله ما عبدناهم كيف اتخذناهم أربابا ما عبدناهم قال ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم قال بلى قال فتلك عبادتكم إياهم هذا السند فيه ضعف ولكن ورد عن حزيفة بن اليمان موقوفا عليه في تفسير الآية ما يشهد لهذا المعنى والله تعالى أعلم قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فإذا أردت السلامة لنفسك ولبلدك ولمجتمعك وحيك ومنزلك فتناهى مع الناس عن المنكر تناهى عن المنكر وأنهى عن المنكر حتى يسلم لك الأمر بإذن الله تبارك وتعالى وقد ولم أن الناهين عن المنكر أن الآميرين بالمعروف والناهين عن المنكر هؤلاء يسلمهم الله وينجيهم الله قال الله تبارك وتعالى في شأن القرية التي كانت حاضرة البحر التي اعتدى أهلها في السبت وتجاوزوا أمر الله قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به ماذا كان أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فكان من أعظم أسباب النجاة أن يعن عن السوء فلا تظن أبدا أنك إذا لزمت الحكمة والموعظه الحسنة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في حدود المتاع المشروع انك ستخزن بل الله ناصرك الله يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا الذين يقومون بأمرنا وان جندنا لهم المنصورون قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فمن أعظم أسباب السلامة والنجاة أن عن المنكر ونتصور في قصة القرية التي كانت حضرة البحر ثلاثة أصناف مرتكبون للجريمة وهم المعتدون في السبت وساكتون عن هذا الارتكاب وناهون عن المنكر وما المصير قال تعالى ما قد سمعتموا فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء فالنهون هم الذين انجاهم الله واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون واهمل الساكتون هل عذبوا مع من عذب ام نجوا مع من نجا الله اعلم بشانهم لكن ضرب عليهم الذكر صفحا فلم يذكروا بشيء لأنهم آملوا فأملوا هم الآخرون فمن أعظم أسباب السلامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكفينا في ذلك السورة الموجزة البليغة الفاذة الجامعة والعصر إن الإنسان لفي خسر يقسم ربنا بالعصر أن الإنسان في خسر ويستثني من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء ليسوا في خسار أما غيرهم ففي في خسار قال تعالى أيضا في هذا الصدد ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون المفلحون والخيرية تثبت لهؤلاء كنتم خير امه أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا تخفى عليكم وصية لقمان لولديه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله فيقول فيما يقول يا بنيا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فمن عمود الدين من عمود الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن ليكلل ذلك بالحكمة والموعظه الحسنة إذ الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قال تعالى كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أي لبئس هذا الصنيع والسكوت على المنكر لبئس ما كانوا يفعلون أي لبئس الصنيع الصادر منهم وسكوتهم عن المنكرات قال تعالى مبينا جريمة أخرى وكبيرة أخرى كانوا يصنعونها ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فهذه كبيرة من الكبائر ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يناصرونهم وينصرونهم على اهل الإسلام ويصادقونهم لغير ما حاجة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 أي ما اتخذوهم أنصارا ولكن كثيرا منهم فاسقون فعلامة نفاق تولي أهل الكفر ومصادقة أهل الكفر ولذا ففي الآثار وإن سلمت منها وإن سلمت بعضها وفي بعضها الاخر كلام أن عبد الله بن ابي بن سلول وعباده بن الصامت لما كان من أمر اليهود ما كان وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم قال عبادة بن الصامت الصحابي الجليل النقيب الأنصاري الإمام قال يا رسول الله أبروا إلى الله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله فاصنع ما شئت فيهم يا رسول الله فقام عبد الله بن أبي رأس المنافقين معترضا وقال ثلاثمائة حاسر وأربعمائة دارع تقتلهم يا محمد تحصدني في غدات واحدة رجل أخاف الدوائر وما زال يراجع النبي ويمنع النبي من أن يصنع بهم شيئا حتى تركهم له الرسول وقال هم لك قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أي أن جلبوا لنفسهم سخط الله فتولي اهل الكفر يجلب لك سخط الله عز وجل فما الله ياكم من السخط ولو كان يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن الطاعم سلمنا الله واياكم من كل مكروه وسوء ورزقنا التوبة وحسن الانابه إليه وصل اللهم على نبينا محمد وسلم اللهم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هل تجوز قراءه الفاتحه او شيء من القران عند المقابر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه القران عند القبر لم ترد قراءه القران عند القبر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام أثناء خلع الملابس الداخلية وجدت شيئا من من البراز عليها هل أعيد الصلوات لا تعيد الصلوات ما لم تسمع صوتا أو تجد ريحا لا تعيد الصلوات ما عندما دليل يلزمك الآن يقول أقيم في بلدتي وعملي خارج المحافظة كلها أذب إليه يوميا هل أقصر الصلوات لك أن تقصر الصلوات على رأي إمامين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله سواء طالت المسافة أو قصرت أما الأكثرون من العلماء فيقولون بما هو معلوم لديكم وتقدير أربعة أو خمسة وثمانون كيلومتر ما صحة حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزئمه كل طرقي ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة في جلسة التشهد الأخير أجلس معهم أم أنتظر الجماعة الثانية اجلس معهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا اما الحديث الوارد من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه فمحله في المواقيت اي من ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعه من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح فهذا في المواقيت ليس في الفضيله هل يوجد حديث ينهى عن إعطاء درس قبل خطبة الجمعة لا يحضرني لكن ليس من الهدي الوارد عن رسول الله أنه يقيم درسا يوم الجمعة قبل الصلاة ولا بعدها أيضا ولا بعدها أيضا فسنة قصر الخطبه لكن إن اجاب البعض عن أسئلة بعد, بعد صلاة الجمعة لهم ذلك لكن كسنة عن رسول الله لم أقف فيها على دليل ثابت كلامك مفاده الذي ذكر الحمد لله لا, أنا لا أستطيع ان انقل عن شيخ إلا وانا متثبت أخوكم يقول ما حصله والعهدة عليه أن الشيخ محمد بن صالح رحمة الله تعالى عليه له فتوى مشابهة يقول إنها بدعه لكن أنا ما قرأتها له لكن أخوكم يبلغكم إياه هذا من الورود ما قرأتها لشيء يكفيني ما معي من الأسئلة ولا لأن هذا تعدي على أصحاب الأسئلة هل يجوز المسح على النار إذا كان ساترا لمحل الغسل من القدم هناك ثلاثة أشياء أربعة أشياء تلبس في القدم هناك الخفان والجوربان والنعلان والشراكان ثانية الخفان والنعلان والشراكان والجوربان أما الخفان معروف الخف الذي يلبسه إخواننا من الجلد الذي يغطي بزر الرجل ويطلع فوق شوي بعض الشيء فالخفان المسح عليهما جائز باتفاق اهل السنة والأحاديث فيه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كثيرة جدا في أعلى درجات الصح حتى إن من العلماء من عد المسح على الخفين من معتقدات اهل السنة من معتقدات أهل السنة وذكرها في المعتقدات جواز المسح على الخفين أما النعلان أو قبل النعلين الجوربان فبالنسبة للجوربين لم يثبت فيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد عن المغيرة بن شعبة الذي فيه أن النبي توضأ مسح على جوربيه حديث معلول وصابوه مسح على خفيه وبذلك حكم أو قال على ما يحضرني عشرة من أهل العلم فيما نقله عنهم النووي وغيره في المجموع لكن بالنسبة للجوربين ما زال الحديث قائما ورد عن خمسة من الصحابة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا أنهم كانوا يمسحون على الجوربين فعلى ذلك المسح على الجوربين جائز لما ورد عن أصحاب النبي في ذلك ولم أعلم لهم مخالفا منهم, منهم صار الخلاف دب في من بعدهم وكان من آل الكوفة من يرى عدم المسح على الجوربين لكن أصحاب النبي ورد عن ما يقارب خمسة المسح على الجوربين ثم هناك شروط للمسح هل تعتبر أو لا تعتبر ليس الوقت بمتسع لذكرها نأتي لجزية ثالثة وهي النعلان ولا تأخذون الجزم التي نلبسها التي هي تحت بز الرجل تحت بز الرجل أموم الجزم التي نلبسها أيضا لم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم المسح عليها أقرب للسلام والشراكا يقينا لا يمسح عليهم فعلى ذلك الأربعة الخفان المسح عليهم جائز باتفاق السنة الجوربان المسح عليهما جائز عند جمهور العلماء مع بعض النزاع ليس الأمر في الجوربين كالامر في الخفين النعلان لم يثبت فيما خبر فلا تمسح على الجزمة التي تلبسها أنت الشراكان اللي الحدوى أو القبقاد يعني قطعة جلد تمنع يعني تصل فلا لا يمسح عليها نعم إذا كانت كالخف إذا كانت شبيهة بالخف هل يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها متعللة بقيام الليل ليس لها ذلك ليس لها ذلك لان النبي قال ايمى امراه دعاها زوجها الى فراشه فابتلع نتها الملائكه حتى تصبح قد ورد في هذا الباب حديث لكن لا ارغب في ذكره من اجل عله من العلل أنا أقوله. حديث ان امراه صفوان بن المعطل السلمي اتت تشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زوجي صفوان يفطرني اذا صمت ويمنعني اذا قمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال اما قولها يفطرني اذا صمت فانا رجل شاب ويتصوم عن غير إذني وفي حاجة إليها، وكذلك في النوم، أن كذلك في القيام في الليل. أما قولها، ونحن اهل بيت، أما قولها ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، فإن قوم عرف عنا ذلك، أي كمرض، قوم عرف عنا ذلك، فهناك قوم عندهم نوع مرض ينام في أي وقت، يعني ممكن. في أحسن الأوقات بالنسبة لنا مثلا بين مغرب وعشاء تراه نعم طول اليوم ويجب المغرب والعشاء ينام ايضا فيكون شبيب المرض هذا الحديث من ناحية السند سنده صحيح ولكن على ما يحضرني الآن أن الإمام البخاري أعلّه بأهلة من ناحية المد أو غير البخاري وهي أن صفان بن المعطل في حديث الإفك يقول والله ما كشفت عن أنثى قط فهذا وجه الاعلان والبعض يقول لعل ذلك كان بعد, بعد حديث الافك فالمساله تحتاج الى مزيد تحرير والله اعلم شاب مات ابوه بعدما انهى مناسك الحج وقبل ان يغادر المدينه وهل من مات بالمدينه فهو شهيد من صبر على لاوائها وشدتها ومات فيها كنت له شفيعا اما الشهاده فاحتاج الى اعاده نظر فيها لا لم هو منبه وانتهى من الحج الان وذهب الى المدينه والمدينه ليس لها اي تعلق بالحج ما افضل صدقه جاريه افعلها لابي الصدقات الجارية تتنوع من المساهمه في إنشاء مساجد إنشاء أو سقيا الماء مصاحف لمساجد كتب شرائط علم بأبوابها واسعة جدا يقول كنت اصلي العصر وفي الركعة الثالثة نزل الإمام للركوع ولم أنتهي من الفاتحه وعندما انتهيت رأيته وهو يقوم من الركوع فنزلت للركوع إلى أن قال سمع الله لمن حمد فقمت هل تحسب ركعة؟ نعم تحسب ركعة لأنك أدركت معه شيئا من الفاتحة أنت أدركت شيئا من الفاتحة معه فمحسوب ركعة لكن أدرك ما قبل الركوع وأدرك شيئا من الركوع الصلاة صحية هل يجوز أكل الفراخ البيضاء؟ نعم يجوز أكل الفراخ البيضاء شخص يسأل طيب لشخص أن يعمل عملا صالحا كالصيام أو القيام ويستشفى به عند الله لإجابة الدعاء نعم يجوز هذا لأن التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع ومنه حديث الثلاثة أصحاب الغار توسلوا إلى الله بأعمال صالحة عملوها ومنه ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين أي اللي بما أنزلت واتباعنا الرسول اكتبنا مع الشهيدين عفونيا ما مدى صحه حديث دعاء السوق دعاء دخول السوق حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسال عن معنى الرشوة الرشوة ما اعطي بغير حق لأحقاق باطل أو إبطال حق الرشوة ما أعطي بغير حق لأحقاق باطل أو إبطال حق يقول النبي في شأن صفية الأخي بغض النظر عن صحة الحديث أن النبي قال في شأن صفية إن أبوك نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي من أبوها ومن عمها صفية بن تحيي هي إسرائيلية من بني إسرائيل فيعني بالأب الأب الأبعد وموسى عليه السلام انتهن سبوع إلى موسى وعمها هارون هذا الذي فسر به العلماء هذا الخبر في حال سبوته <تصفيق> بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته